اللهم اعلمنا ما جهلنا لك نمشيناه تقرارنا وتقالنا من شافه رجلنا ولوالدينا وشافه دين ولدنا المنير الجلال والكرام و م ط ع ن ا من عالمنا معنا جالا معي رحمه الله اكتر بصادي هل صارت عتلى ا ل م ر س ي ن ع البيت عليه السلام وصلنا ولا زلنا في س و ر ة ا ل م ج ا د ل ة ووصلنا إ ل ى قول الله سبحانه وتعالى و ع ل م أ ن ه تعالى لما نهى عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتناخر أ م ر ه م بما يصير سببا ل ز ي ا د ة ا ل م ح ب ة و ا ل م و د ة فقال سبحانه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قيل لكم تفسحوا في المجالس ف ف س ح و ا يفسح الله لكم قال في البرهان في وجلس ا ل م المراد م ج ل س رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس ل المهيولد ه عليهم السلام ف ي ج ب على من حضرها وسبقا إ ل ي ه أن ي ف س ح الى من دخل ل ع ي ه م و ي ث ف ر و ا ب ه ل أ ن الناس كانوا إ ذ ا جلسوا في م ج ل س رسول الله صلى الله عليه وسلم شحوا ب أ م ك ن ت ه م على من يصل ل عليهم إذا حضروا في مجلس رسول الله في كان إذا حضروا ى الله عليهم و ل من وجدنا مكان ما ز د أ ف ش ح لاحد حتى أ ن ه م يتفتحوا يعني إ ذ ا أ ق ب ل أ ح د لم يجد مكان و لذلك قال الله سبحانه وتعالى اذا, يعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجال ا ف س ح و ا ي ف س ح الله لكم وتفسحوا معناه توسعوا ي ف س ح الله لكم يوسع عليكم قيل أراد يوسع ي ل أراد ع كان م ل ج ة في م ج الصحابه س ك م مطلق فيها وقيل ي هو مطلق يصح أن يدخل فيه ذلك وغيره ذلك ت ح الفسحة ف ي من, كل ما تحب فيه من رزق ومكان رزق وجاه ف يتضامون الدنيا وفي القبر كان الصحابة وفي ي إ ذ ا جلسوا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على القرب من ه واستماع كلامه وقيل هو اختيار الحسن أ ن المراد ت ف س ح و في مجالس القتال وهو كقوله مقاعد للقتال وقيل المراد جمع المجامع والمجامع و ا ل أ ق ر ب هو ا ل أ و ل أ ن المراد به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعظم التنافس فيه ومعلوم أ ن للقرب من ه م ز ي ة ع ظ ي م ة لما فيه من المنزل ة ولذلك قال صلوات الله عليه و آ ل ه وسلم ي لانيمونكم أ و ل و ا ل أ ح ل ا م و ا ل ن ه ا ولذلك كان يقدم ا ل أ ف ا ض ل من أ ص ح ا ب ه وكانوا لكثرتهم يتضايقون وكان ي أ ت ي من ي أ ت ي فلا يجد مكانا فامروا أ ن يوسعوا لمن جاء من المؤمنين يريد مثلما ارادوا ل أ ن ذلك أ د خ ل في التحبب وفي الاشتراك في سماع ما لا بد منه في الدين ف إ ذ ا صح ذلك في مجلسه فحال الجهاد ينبغي أ ن يكون مثله بل ربما كانت أ و ل ى ل أ ن الشديد الباس قد يكون م ت أ خ ر ا عن الصف ا ل أ و ل و ا ل ح ا ماسة فلابد ج ة إلى تقدمه م ن ا ل ت في س ح ثم ق ا ا هذا سائر س و على مجال س الذكر ع ل ل م و ا ي ا ل ج ه ان د الأفضل أتى ه يفتح ي لهم وكذلك في مجال س الذكر إذا مثلا أتى يجب ل س ك ي ر ولكن ان ل ل العلم تأخروا مثلا أو اللي العلماء ط ا تأخروا ب أو ا ا س ل ل ي يستغاد يجب كذا من علمهم كذا يجب أن ف س ح لهم وفي كل المجاز وحتى في المجاز ا ل ع ا د ي ة لو جاء ا ل إ ن س ا ن ا ل ل له ي مكان عند الله سبحانه و ت عالم ى ع ا ل أ و رجل له مكانته وكذا فيفسح له إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه و ع ل لا يقول ي ليس المراد هنا من كان مثلا مثلا ل غ ن ا ء أ و كذا او كذا لا ينظر إ ل ي ه ا افضل في ا ل آ خ ر ة م ث ل ة ا ل غ ن ا ء أ و م ا ل ل ة م ك ا ن ة ا ل د ن ي و ي ة أ و كذا لكن إ ذ ا كان يعني مع هذا ل ه في الدين و ل ه في العلم و ل ه في ا ل م ك ا ن ة فمثل هذا لكن ا ل أ س ف اليوم لا تجد التفسح إ ل ا ل أ ه ل الدنيا ي ع ن ي قد ي أ ت ي العالم إ لا ى مجلس ل ي ب ا ه إ ل ي ه قد ي أ ت ي إ ن س ا ن مع ش و ي ة فلوس أ و مكانه او كذا مكان قام المجلس كله و أ م ا ق و ل تعالى يفشل الله, الله لكم فهو مطلق ف يطلب كل ما ي الناس ا ل ف س ح ة في ه من المكان والرزق والصدر والجن ق ب ر و ا ل ة وعلم أ ن هذه ا ل آ ي ة ق د ل ت على أ ن كل من وسع على عباد الله أ باب و الخير و ا ل ر ا ح ة وسع الله علي ه خيرات الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ل ا ي ن ب غ ي ل ل ع ا ق ل أ ن ي غ ي د ا ل آ ي ة في ا ل ت ف ا ص ي المجلس فالمراد منه إ يصال الخير إ ل ى المسلم و إ د خ ا ل السرور في قلب ه ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أ خ ي ه المسلم ذكر م ع ن ا هذا الرازي قال الحسين بن القاسم عليه السلام م ع ن ا يفتح الله لكم ويفتح الله لكم ويوسع لكم في معيشتكم وفي دنياكم و آ خ ر ت ك م ثوابا على توسيعكم في المجلس ل إ خ و ا ن ك م ل أ ن ه عز وجل يثيب على ا ل ق ل ي ل اليسير بالثواب الجزيل العظيم الكثير فانظروا رحمكم الله عز وجل انظروا رحمكم الله كيف جعل ا ل ر ح م ة والثواب في كل عمل من ا ل أ ع م ا ل ولو كلا وصغر عند العلماء والجهال فذلكم يدلكم على ر ح م ة الله الواحد المفضل فاطلبوا ثوابه في جميع ا ل أ ح و ا ل وتقربوا إ ل ي ه بحسن الفعل والمقال و ا ل ر ح م ة للعباد واللطف وحسن الجدال يعني مجرد أ ن ا ل إ ن س ا ن يقدم ل أ ي مسلم خ د مهما ة م كانت هذه ا ل خ د م ة ب س ي ط ة حتى يلوم بالله مجرد انك تفتح ل ه في المجلس انت في مكان و د خ ل عليه ا ن س ا ن فتفتحت له هذه مزيه من الله عند الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على ان التعامل ب ا ل ح س ن ة دائما له عند الله سبحانه وتعالى مكانه وله ثواب وله, وله يعني عند الله سبحانه وتعالى اه جزاء على هذا سواء سيكون عند الله وعند خلقه مما ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن مثلا ا ل إ ن س ا ن في مكان مزحوم ودخل ا ل إ ن س ا ن فمجرد أ ن ه ي ت ف س ح له هذا أ و ل ا ان هذا ك سيرتاح نفسيا منه س ي ك و ن لها مردود طيب و إ ي ج ا ب ي وكذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا ن س ت ح ج ل شيء من أ ف ع ا ل الخير مهما كان و اذا جيلان شزو فانشزو ايرتفع وابومو جيلى حتى يجلسوا الالمام مكانكم لانهم احفظ واروى للحكمه منكم وانشزو وابومو بما يشاء نبيكم وولي امركم ويمامكم ونشوز في لغه العرب والنهوب والجيم والانتصاب قال الشاعر انشزو انفا انتم م a r s h اهلو رجل وفجور وعشر قال فالبرهان كانوا اذا جلسوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطالوا ي ك وقال ن منهم والآخر عهداً به. فأمرهم الله أن ينشزوا كل والآخر الله واحد عهدا إذا فأمرهم به ي ل لهم ن ومعنى ومعنى ش ز و تفسحوا توسعوا انشزوا ارتفعوا وقوموا ا عن س رسول وسلم أمرتم بالنهوب ولا تملوه بطول الوقوف الله صلى الله عليه وقيل إذا حتى يجلس العلماء مكانكم ل أ ن ه م أ ح ف ظ و ا أ ر و ى ل ل ح ك م ة منكم و ع ل م أ ن ه تعالى لما نهاهم أ و ل ا عن بعض ا ل أ ش ي ا ء وعدهم على ا ل ط ا ع ة فقال يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم يعني ب إ ي م ا ن ه على من ليس بمنزلته في ا ل إ ي م ا ن أ و بامتثال أ و ا م ر ه و أ و ا م ر رسوله والذين و اوتوا العلم م يعني ا منكم والذين أ العلم درجات والمراد بهم ل ا إ م ا من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة على كل شريف ومشروف والحمد لله على ذلك كثيرا وقيل إ ن م أعلم ا الله تعالى ل خ بذلك ع ر ف م ن ا ز ه معنى ومراتبهم وأن لا يتقدم لا ل حال ي في ه م م الأحوال و يرفع العالم العالمين من المؤمنين خاصه درجات أ ي ترفيعا بليغا في زيادته على رفع المؤمنين غير العلماء عنه صلى الله عليه وآله وسلم بين العالم والعابد م ئ ة د ر ج ة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين س ن ة والمضمر الذي علفه أ ر ب ع ي ن يوما علفا مخصوصا ل ي ج ر ي أ ع ظ م الجري يعني تشبيه على طول ا ل م س ا ف ل د ر ج ة والبعد بين العالم والعابد فكيفما بين العالم والجاهل إ ذ ا كان هذا كله قال القاضي ولا ش ب ه أ ن علم العالم يقتضي لطاعته من المنزله ما لا يحصل للمؤمن ولذلك ف إ ن ه يقتدي بالعالم ف ي كل أفعى إ ن ه ي ب ت د ى في العالم في كل ا ف ع ا ل م ولا يبتدى بغير العالم والعالم يعلم, يعلم من ك ي ف ي ة الاحتراز عن الحرام والشبهات ومحاسبه النفس ما لا يعرفه الغير ويعلم من كيفيه, من كيفية من ويعلم من ك ي ف ي ة ا ل خ ش و و ع ا ل ت ذ ل ل ل في ا ع ب ا ما لا د ة ي ع ر ف ه غيره ويعلم من كيفية التوبة واوقاتها ي كيفية ع ل م من ل ت ب ة و و أ وصفاتها ما لا يعرفه غيره ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق ما لا يتحفظ منه غيره وفي الوجود, وفي الوجود, كثيرة وفي الوجود كثره لكنه كما تعظم م ن ز ل ة أ ف ع ا ل ه من الطاعات في درجات الثواب فكذلك يعظم ع ق ا ب ه فيما ياتيه من الذنوب و ل ك ا ن ع ل م ه حتى ل ان يكون ك ث ي ر م ن ص غ ي ر غ ي ر ه أن يكون كبيرا منه ف ا ل ل ا و ي ع و ي العلم ا غ ي ر ه ا ل ص غ ي ر ة ع ن د العلم ا ربما تكون ك ب ي ر ع ر ق ا ر ن ل ب غ ي ر ه من ا ل م ؤ م ن ي ن الذين ل م ي ت ع ل م و ا و ل م ي ع ر ف و العلم ا و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر ف ه و ي ج ا ز ي ك م عليه ث م قال ت ع ا ل ى يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إذا ف العلم ا ل ر س و ل ف ق د م و ا بين العلم ويعرف العلم ذ ل ك ت ق د ي م خير ل ك م و ط ه ن خير ف ي د ي ن ك م و ز ي ا د ة ف ي ا ل ت ط ه ي ر م ن ا ل ه ن و ب لأن ا ل ص د ويكون ه ن لم ت ج د و ا ص د ق ويكون ه ا ف إ ن ا ل ل ه غ ف و ر رحيم ق ا ل ف ي ا ل ب ر ه ا ن وسبب ذ ل ك أن ا ل م س ل م ي ن أ ك ث ر ا ل م س ا ئ ل على ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ن هناك ا ب ه ا ع ل ي ه ك ل م ن ج ا ء يبغى يسأل و ك ل م ن ج ا ك ا ف ر ا ل ل ه ي س أ ل س ؤ ا ل سواء ك ا ن ف ي م ح ل ا أ ويكون ف غ ي هناك افراد ش ولذلك ا ع ى وعلى رسول وحلات الله الله ل تجد بعض العلماء عندما يجلس ويكثر السؤال ما يجيب ل أ ن بعض ا ل أ س ئ ل ة ما تجاب أ ص ل ا وبعض ا ل أ س ئ ل ه تاتي من أ ش خ ا ص ليست محل في ذلك الوقت والعالم يعلم متى يجيب ومتى لا يجيب فكذلك رسول الله صلى الله عليه و ع ل م كانوا يكثروا عليه السؤال حتى ش ج و ا عليه صلى الله عليه و ع ل م فنزلت ا ل آ ي ة ولكن ذ أ ا ل ل م م س ي ن أكثر المسائل على رسول المسائل الله صلى الله على صلى عليه وعلى آله حتى شقوا ب ه ان عن نبيه صلى الله عليه تعالى الله فأراد يكون خ ف ف فلما عن عليه نبيه ضن الناس الله صلى وسلم قال و ف ا ع المسلمين أ ة فلن يناجه إلا يناجه أ ر ا ل م م ؤ ي ن صلى الله على ي دينارا ه به قدم فتصدق ثم ن ا ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه عن عشر خصال ثم نزلت ا ل ر خ ص ة لما أ م ر و ا انه لا يقبل أ و لا ي س أ ل سائل إ ل ا ب ص د ق أن ي قبل د م ق أ ن ي س أ ل لا بد أ ن يقدم أ م ا صدق اي ص د ق ة من أ ي ن و ع فسكتوا جميعا ولم ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه و ع ل م لما أحد ل أ ص ب ح ت م ق ا ب ل ص د ق ة فطبعا هنا ي أ ت ي إ م ك ا ن ي ة النسخ قبل العمل هل يجوز قال و ا لا يجوز أ ن ينسخ الله سبحانه وتعالى آ ي ة قبل إ م ك ا ن ي ة العمل بها ولذلك هذه أ س ر ع آ ي ة نسخت لانه لم يستطع العمل بها أ ح د او لم يعمل بها أ ح د إ ل ا أ م ي ر المؤمن سلام الله عليه ولذلك هنا دليل على أ ن النسخ لم يتم بعد أ ن تمكن لكن هناك من لم يعمل وهناك من عمل به ف أ ل ا م ي ر المؤمن صلى الله عليه و ع ل م كان يجب ا ل يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ن يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ان يجب ان يجب ا ل يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان س ج ب ا ل يجب ان ان يجب ان يجب ا ل يجب ان ب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ان ان ي ج ان ي ج ان ي ب ان يجب ن يجب ان ان يجب ب ا ان يجب ا ان ي ب ان ان ان ي ب ا ان ا ي ج ان ان ان ان ان يجب ان ان ي ج ان ان ان ي ن ان ا ان ان ان يجب ان ا هناك آ ي ة في كتاب الله لم يعمل بها أ ح د غيري وهي هذه ا ل آ ي ة ثم نزلت ا ل ر ص ة و ر و ا لائم ة من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد وكثير من علماء ا ل ع ا م ة ان أ م ي ر المؤمنين انه قال إ ن في كتاب الله آ ي ة وفرضا ما عمل بهما أ ح د غيري ولا يعمل بهما أ ح د بعدي ل م ا أ ن ز ل الله تعالى يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إ ذ ا ن ا ج ي س من رسول فقدموا بين يدينا يوحكم ص د ق ة وكان معي دينار فصرفته جراه وكنت كلما اردت ان نناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ب ج ر ه م فلم يفرغ الدينار حتى نسخت ا ل آ ي ة ومثل هذا في البرهان قال وهي إ ح د ى فضائل و ر و ا ه أ ي ض ا في الكشاف قال الكلب ي تصدق به في عشر كلمات قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ل ابن عمر قال وفي ة و سبب ذلك أ ي ض ا يقول حسين بن القاسم عليه السلام قدروي عند والجدال فأراد الله عز وجل أن يكشف أمرهم ويبين لنبيه عوارهم وزهدهم أكثر رسول بكثرة أمرهم عوارهم قوما وسلم والتزين والعلم وجل ويبين التحلي عليه في عينه في يكشف أن أن لنبيه المخاطبة الله الله السؤال الله صلى الحق عز في ونفاقهم وكفرهم ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة ليمتحنهم ويختبرهم ب ا ل ن ف ق والصدقه ويبلوهم فوقفوا عن السؤال خوفا من الانفاق وتبين عند ذلك ما كانوا ي خ ط و ن من النفاق ثم صبر أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب إ م ا م ا ل م ت ق ي ن عليه الصلاه والسلام وكان يصدق ويسال نبيه صلى الله عليه و آ ل ه ويبحث من العلم و ا ل ح ك م ة ما لديه وتابقوا بعدما وقفوا عن السؤال ورجعوا عن البخل ولزوم ا ل أ م و ا ل واستغفروا الله ما اتوا به من أ ك ب ح المقال فعطف عليهم ب ا ل ت و ب ة ذو الجلال وعاتبهم ب أ ح س ن المقال فقال عز وجل أ ش ف ق ت م أ ي خفتم لما يعدكم الشيطان من الفقر أ ن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لما فيه, من لما, لما فيه من الانفاق الذي تكرهونه واختلفوا كم لبثت خير م ن س و خ فقيلة عشر ليالي عشر و ق ي ل ما كان ذلك إ ل ا س ا ع ة من النهار واختلفوا بما نسخت فقال ابن العباس ب ا ل آ ي ة التي بعدها أ ش ف ق ت م ا ل آ ي ة وقيل هي م ن س و خ ة ب آ ي ة ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا لم تفعلوا أ ش ف ق ت م أ ن تقدموا بين يدينا يراكم صدقات ف إ ذ ا لم تفعلوا أ ي تقدموا ما امرتم به وشكى عليكم وتاب الله عليكم أ ي عذركم ورحخركم في أ ن لا تفعلوا ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة واطيعوا الله ورسوله أي لا ت ف ر ط و ا في ا ل ص ل والزكاة وطاعت وطاعت الله ورسوله والله ا وطاعة بما ة خبير تعالى م ل ل و ن ف تنسوا شيئا, فلا تنسوا شيئا أحاط به وحفظه ان ل ت و ب ة م كل شيء قوله شيء ترى ع ا ل أَلَمْ ى ت الى الذين تولوا هم المنافقون و ق و ل و ا ان غضب الله عليهم هم اليهود و ق ل و ا ان ترى الى الذين تولوا أ ي ان ترى الى المنافقين كيف أ ن ه م تولوا اليهود تولوا نعم هم اليهود كان المنافقون يتولونهم وينقلون إ ل ي ه م أ س ر ا ر المؤمنين تولوا قيل ا ل م و ا ل ا ة وهي ا ل م و ا د ا و ا ل م ن ا ف ر ة وقيل أ ن ا ل م و ا ل ا ة هي ا ل م د ا ن ة و ا ل م خ ا ل ط ة واظهار المواده ولو أضمر خلافها, أو اضمر خلافها قال سبحانه ما هم أ ي المنافقون منكم يا مسلمين ولا منهم أ ي من اليهود قال الحسين بن القاسم عليه السلام يعني بذلك المنافقين الذين تولوا اعداء الله الفاسقين فاخبر الله عز وجل أ ن هؤلاء المنافقين ما هم من المسلمين ولا من المحاربين ولكنهم كما قال الله عز وجل مذبذبين وكما قال في هذه ا ل س و ر ة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فهم لا يحاربون لضعفهم و ج ب ن ه م ولا يؤمنون لما هم عليهم ن كفرهم وفسقهم و إ ن م ا همتهم الكذب والفسق والمحال والنفاق و ا ل خ س ة والجهل والضلال قال في البرهان هذه ا ل آ ي ة نزلت في ط ل ح ة والزبير حين هما ب م ح ا ل ف ة اليهود والنصارى يوم أ ح د رهبه من إ د ا ل ت ه ا على المسلمين ف أ ن ز ل الله تعالى فيهم ذلك قال في التجريد ورد ف أن يقولون البرهان ا التجريد ل ل في ف ي ح ن أن ي ق و إ ن ن ا لمسلمون وهم يعلمون ان المحلوف عليه كذب بحث شراءات منهم على الله وفيها إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الكذب في ا ل ل غ ة ما خالف الواقع ثم أ خ ب ر عز وجل بما اعد لهم من العذاب بقوله اعد الله لهم عذابا شديدا أ ي نوع ا من العذاب عظيم ا ل ش د ة إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون أ ي ع ظ م في القبح ما كانوا عليه من سوء العمل مصرين قال في التجريد نزلت في عبد الله بن نبتل وكان منافقا يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إ ل ى اليهود و أ ن ه دخل على رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و ل م ذات يوم فقال له رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه على ما تشتمني أ ن ت و أ ص ح ا ب ك فحلف بالله ما فعل و جاء ب اصحابه فحلفوا فقال عليه السلام فعلت و نزلت اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة اي حلفهم حلفهم ما سبوا رسول الله و أ ن ه م مؤمنون يحلفون يقول الله سبحانه و تعالى أ ل م تر إ ل ى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ف ع د الله لهم عذابا شديدا إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة ومعنى ج ن ة أ ي ستره يستترون بها من المؤمنين ومن, ومن ق ت ل ه م و أ خ ذ اموالهم وقرياء إ ي م ا ن ه م بكثر ا ل ه ن ز ة أ ي إ ي م ا ن ه م الذي يظهرون أ و ايمانهم التي حلفوا فصدوا الناس في خلال أ م ن ه م وسلامتهم عن سبيل الله وكانوا يثبطون من لغوا عن الدخول في ا ل إ س ل ا م ويضعفون أ م ر المسلمين عندهم فلهم عذاب مهين فوعدهم الله عز وجل بالعذاب المهين والمهين المخزي لهم لكفرهم وصدهم لن تغني عنهم أ ي تنفعهم أ م و ا ل ه م ب أ ن تدفع عنهم العذاب ولا, أولاده ولا اولادهم من الله شيئا أ ي قليلا من ا ل إ غ ن ا ء الذي هو النفع بدفع العذاب اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون إ ذ ن لن تغني عنهم, عنهم اموالهم ولا أ و ل ا د ه م من الله شيئا اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون روي أ ن رجلا منهم قال لننصرن لننصرن يوم ا ل ق ي ا م ة في أ ن ف س ن ا و أ م و ا ل ن ا و أ و ل ا د ن ا فنزلت يوم يبعثهم الله جميعا في ا ل آ خ ر ة أ ن ه م مسلمون فيحلفون له كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون في ا ل آ خ ر ة أ ن ه م على شيء من نفع أ ن ف س ه م باليمين فلا تعجبون من حلفهم لكم في الدنيا فحلفهم ل ا تعجبون من لله ك م في ا د ن ي ا ف ف ح ل م لله عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة في ا ل آ خ ر ة أ ع ج ب يعني لا عجب من حلفهم لكم و أ ن ت م بشر تخفى عليكم سرايرهم ويصلون بذلك إ ل ى منافع إ ن م ا العجب من حلفهم مع علام الغيوب وعدم النفع والمراد وصفهم بالتوغل في النفاق حتى في ا ل آ خ ر ة فكان ه ذ ا الخلق فكان هذا الخلق ا ل ز م ي ن يبقى معهم فكأن ه ذ ابدا الخلق الزمين ي ق ى معهم أ ب و إ ل ي ه ا ل إ ش ا ر ة بقوله ولو ردوا لعادوا ايمانه عنه ثم قال تعالى أ ل ا إ ن ه م هم الكاذبون يريدوا في ا ل آ خ ر ة اي في ا ل غ ا ي ة التي لا مطمح وراءها في قول الكذب وقد اختلف العلماء في جواز و ب و ع الكذب في ا ل آ خ ر ة فمنع منه أ ب و علي و أ ب و هاشم و ا ك ث ر ا ل م ع ت ز ل ة وتاولوا هذه ا ل آ ي ة أ ن يكونوا قد نسوا كفرهم ونفاقهم واستبعدوا أ ن يقع منهم خلاف ا ل إ خ ل ا ق لما شاهدوا امور ا ل آ خ ر ة وحلفوا على ذلك وقولها ل أ ن ه م هم الكاذبون يريدوا في الدنيا وجوز بعض العلماء وقوع الكذب منهم في ا ل آ خ ر ة وهو ظاهر هذه ا ل آ ي ة وظاهر قوله والله ربنا, والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أ ن ف س ه م و ا ل ق ر آ ن ناطق بثباته نطقا مكشوفا يعني بثبات الكذب في ا ل آ خ ر ة ثم أ خ ب ر تعالى أ ن ه استحوذ عليهم الشيطان أ ي غلب واستولى عليهم في الدنيا من من, من ح ا ذ الحمار أ ت ن ا الوحش إ ذ ا جمعهن وساقهن غالبا ع ل ي ه م ف أ ن س ا ه م ذكرهم استحوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله وهو أ و ا م ر ه ب ا ل ع م ل بطاعته وزواجر عن النهي عن م ع ص ي ت ه ومعنى أ ن س ا ه م أن ي غ ت ل ه م فهم لا يذكرون الله بقلوبهم ولا ب أ ل س ن ت ه م ولايك حزب الشيطان يريد أ ن ه م أ ص ح ا ب ه وخاصه و ج م ا ع ة وجنده أ ل ا إ ن حزب ا ل ش ي ط ا ن هم الخاسرون الكاملون في الخسران يوم ا ل ق ي ا م ة ثم قال سبحانه وتعالى لكن لا والله كما باقي لا بس أهلا ثم قال سبحانه إ ن الذين ي ح ا و و ن الله ورسوله ويعدونه ويتجا ويتجاوزون حدود هو و ي ع د و ن رسوله ولكن اذلين أ ي في ج م ل ة من هو أ ذ ل خ ل ق الله في ا ل آ خ ر ة حتما وفي الدنيا إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ذ ل ه م ف ه و ق ا د ر و م ع ن ى ق و ل ه ك ت ب الله أ ي و ع د و ح ك م و ق ض ب ق ض ا ء م ب ت و ت ا لاغلبن أن انا ورسولي قال الحسين ب ن القاسم عليه السلام ا ل غ ل ب ة في ا ل د ي ن والحق الواضح النير المستبين و ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ه ر ة والصدق واليقين ثم ا ل غ ل ب ة ا ل ث ا ن ي ة من الرحمن بما يحل ب أ ع د ا ئ ه من الموت و ا ل أ ح ز ا ن وتمزق أ ع ض ا ه م في القبور و ا ل أ ك ف ا ن و ا ل ث ا ل ث ة عند البعث والهوان والحساب والعذاب في النيران فهو عز وجل ق ا ه ر غالب هو أ و ل ي ا ؤ ه وحزبه و أ ن ص ا ر ه و أ ح ب ا ؤ ه إ ن الله قوي ق ا د ر ق ا ه ر عزيز غالب لا لا يغلب ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ي و a د و ن من حد الله ورسول ه ي و a د و ن من الود وكذلك ما ظ ا ه ر ه ا ل مود من ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ غ و ا ل و ا ل م خ ا ل ب ة ق ا ل ا ل م ر ت ض ى عليه السلام في جواب من ساله عن معنى هذه ا ل آ ي ة م ا ل ف ظ ر هذا إ خ ب ا ر من الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يجد و م ص حتى ص ا ئ ر ه م وجاء وجاء ايمانهم ي و a د و ن أ ب د ا من حد الله ورسول الله ولو كانوا اباهم ء أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ س و ا ن ه م ل أ ن ما في قلوبهم من مستحكم ا ل إ ي م ا ن ونور الحق والبرهان مانع لهم من ذلك والموده ا فقد تكون بالمحبه و ا ل م و ا ص ل ة والمكاتبه وحسن اللقاء فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين من ذلك و أ خ ب ر أ ن ه لا يصح إ ي م ا ن عبد أ خ ل د إ ل ى المنافقين وركن الى الفاسقين ومعنى قوله من حد الله ورسوله أي تعد حدوده التي جعلها حدودا يحرم مجاوزتها هذا من حدى حدوده حدودا تعدى الله التي جعلها هذا باب التخيير ورسوله أي ولكن ي ج ا ل م م ت ن ع ا ل م ح ا ل أن تجد م ؤ م ن ي ن ي و ا ل و ن ا ل م ش ا ر ا ي ن و ا ل غ ر ض أ ن ه ل ا ي ن ب غ ي أن ي ك و ن ذ ل ك و ح ا مباراه م ت ن ع و أ ن لدينا م ب ا ا ي و ن لدينا م ب ا ل غ ة ف ي ا ل ن ه ي في ا ل ن ه ي ع ن لدينا ب ا ر ا ه ويكون ل د ي ا مباراه و ي ك و لدينا م ب ا ر ل ه ويكون لدينا مباراه و ل ك و ن ل ي ن ب ا ر ا ه و ي ك ا ن و ا م ب ا ء ه م أ و أ ب ن ا م ه م أ و إ ك و ا ن ه م أ و ع ش ي ر ت ه م أي أ ق ا ر ب ه م غ ي ر ا ه ومباراه و م ا ر ا ه و م ا ر ا ه و م ا ه مما من يوالي أعداء الله وإن كانوا من هؤلاء وإن إلى、قارب. قال زيد بن علي عليه بن الحسين س ل ا م ا الله معناه شاق د عاداه الله、عادة. قال حسين بن القاسم عليه السلام المعنى لا تجد مؤمنا يواد كافرا ولا فاسقا ولو كان أ ق ر ب الناس إ ل ي ه ولا تجده له محبا ولو كان ع ز الناس عليه قال في ا ل ت ج ر ي د في ذلك قولان أ ح د ه م ا أ ن المراد أ ن إ ي م ا ن ه م لا يجتمع مع م و ا ل ا ة أ ع د ا ء الله ومحبتهم ل أ ن حب الله لا يجتمع مع حب أ ع د ا ئ ه كما يقال أ ع د ا ؤ ك ث ل ا ث ة عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك وعلى هذا م و ا ل د ة أ ع د ا ء الله كبر وثانيهما أ ن المراد أ ن إ ي م ا ن ه م يقع محبطا ل أ ن م ح ب ة أ ع د ا ء الله ك ب ي ر ة وعلى هذا يحتمل أ ن ه م غير كافرين انتهى ثم قال تعالى في المهاجرين لظلم ل الكافرين اولئك الذين لا يوادون من حاد الله, الله كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن أ ي أ ل ه م ه م ا ل إ ي م ا ن و أ ع ا ن ه م ووفقهم ل ح ق ي ق ة ا ل إ ي ج ا ن ومعنى كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن أ ي أ ث ب ت ه فيها بتوفيقهم كما يثبت الشيء المكتوب أ ي حكم لهم ب ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن وشدت ثباته في قلوبهم ب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ ي ج ا ن و ا ل ل أعلم ه و ق ي ل م ع ن ا ه ج ع ل في قلوبهم سمهت دل على أ ن ه م من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و أ ي د ه م بروح من ه أ ي قواهم بروح ا ل ق ر آ ن كما قال أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا فسمى ا ل ق ر آ ن روحا و يحتمل أ ن يكون أ ي د ه م بروح من التوفيق والتسديد و ا ل ح ك م ة و ا ل غ ص ي ر ة والعون و ا ل ت أ ي ي د ف ح ي ت بذلك قلوبهم كما يحيى البدن بالروح قال في التجريد ويجوز أ ن يريد بروح من ا ل إ ي م ا ن أ ي ب ح ي ا ة من ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن لن يرخص الله ل أ ح د في م ح ب ة أ ع د ا ئ ه ولو كانوا أ ب ا أ و ابنا أ و أ خ ا أ و من ا ل ع ش ي ر ة وهم ا ل أ غ ر ب و ن وعن الثور ي أ ن ه ا نزلت في من يصحب السلطان وعن عبد العزيز بن أ ب ي رواد أ ن ه لقيها المنصور في الطواق فهرب منه وتلاها وقيل نزلت في الذين عادوا, عادوا عشائرهم الكفار وقاتلوهم غضبا لله ولدينه、انتهى. ثم قال سبحانه ويدخلهم جنات قال الهادي عليه السلام والجنات فيها دار الكرامات التي جعلها ا ل م ت ق ي ن وكرم بها عباده المؤمنين دار السرور في ا ل م أ ك ل والمشرب والمناكح والملابس التي لا يفتقر من نال ملكها ولا يسكن من حلها ولا يشكى من نالها تجري من تحتها الانهار يقول تجري من تحت اشجارها وبين دورها وقصورها الانهار والانهار فهي التي ذكر الله تبارك وتعالى حين يقول فيها, في حين يقول فيها انهار من ماء غير ا س وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضا الله عنهم ثوابا لهم ورضاهم عنه بما أ ع ط ا ه م وجزاهم ثم ذكر سبحانه أ م ر ا من ا ل أ م و ر التي توجب ترك المواده مع أ ع د ا ء الله فقال أ و ل ئ ك حزب الله أ ي ج م ا ع ة أ و ل ي ا ئ ه و أ ن ص ا ر ه و أ ه ل محبته وتقديمه و إ ي ث ا ر ه أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون الباغون في الخير الرابحون ا ل ض ا ه ر و ن بالمراد وهو في فولة فيهم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك فيهم هم الله في الشيطان الشيطان مكابلة أعلم ألا حزب حزب إن ع ل س ي د ن ا م ح م د و على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين والله سبحانه وتعالى اللهم على الطفل بسرعه ومقاله على آله محمد ا ل ل ه م ل ه و س ر أ م و ر ن ا واسر ص ه ع ل ن ا واسر وفرج ه م م ن ا ومقاله و م و ل ن ا يا أرحم ل م ح م ي ن ومقاله ا ش ل على ا ا ا ن و ع ا ل ل ا ا و إ ك ر م ا ل ل ه م اغفر لنا و م و ا ل د ي ه على ي ا ا ل م ه م حقًل علينا ومقاله ي على ا ل م ا م ه و َ ص َ ل ِّ وسلم ََُِّ وبارك َََِ رَحَمَ وَشَحَنًّا ة على ََ سيدنا َِّ محمد ََُّ وعلى َََ اله ِ ي و ص ح َ ه و ِ ل ِ